ما يقوم من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد إلى اخر الآيات الكريمة رب العزة سبحانه هنا يقسم بأنه هو صانع هذا الإنسان والله لقد خلقنا الإنسان انه من خلقنا لا من خلق غيرنا ولقد قلت لكم مرات ومرات رغم طول التاريخ عبر التاريخ ما أتى أحد ليقول أنا خلقت هذا الانسان لكن الحق سبحانه وتعالى منذ أرسل الرسل وأنزل الكتب وهو يعلن أنه هو خالق هذا الانسان فيقسم ويقول والله لقد خلقنا هذا الانسان لان اللامنا موطئ القصر ولقد خلقنا الانسان وهنا نكسب وهي ان هذا الانسان منذ خلق خلق انسانا ما كان قردا ثم تحول الى انسان كما يقول داروين اللعين اليهودي الذي يريد افساد عقائد المسلمين ومع مع الاسف الشديد نرى في البلاد الاسلاميه ان هذه النظريه المقيته الشمجة القذره هذه العقيده تبث في عقول الناشئه في عقول ابنائنا وبناتنا يا للحسره ويا للاسف في بلادنا النظريه اليهوديه الالحاديه تقول إن الإنسان كان أصله قردا وهل سبحان الله هل سجلت تاريخ قلنا عبر التاريخ هل سجل لنا تاريخ أن قردا ما انقلب الإنسان وشف عمد الظلم في زمشي حضيرا من حضائر الحيوانات وحديقة من حدائق الحيوانات انقلب قرد الإنسان هل رأيكم ماذا؟ هل سمعتموه؟ هل رأيتموه في كتاب أثبتت تاريخ هذه الحقيقة قد كانت؟ والله لا إنها الكذبه أو الفرية اليهودية القدرة النجسة هذه النظرية في أوروبا وفي أمريكا صارت من النظريات الهابطه رمي بها في سلة الملات ونحن نحلم الآن ونقرها لابنائنا وندرسها لبلدات اكبادنا انه الالحاد المحاك ضد العالم الاسلامي ولقد خلقنا الانسان رب العزه يقول لقد خلقنا الانسان لماذا خلقته يا رب هل تدري لما خلق هذا الانسان هل خلقه عبثا هل خلقه لعبا تسليه لا الصانع طبعا كل صانع صنع شيئا يسال لما صنع لا بد انه صنع حكمة الذي صنع هذا الكرسي ليس صنعه للجلوس عليه الذي صنع هذا المكبر ليس صنعه لابلاط الصوت الى البعيد هذا الذي صنع هذه السارية لي صنعها لغاية فكذلك سبحانه وتعالى الله لا يلعب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ومن الحق الذي خلق الله الجن وخلق هذا الإنسان له لما سألنا رب العزة لما خلقنا هذا الإنسان قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدوني ليطيعوا أمري لأن الكرة هذه كرة أنا أسيرها أنا أقلم الليل والنهار، أنا الذي بنيتها وأنا الذي اتيت بهذا الإنسان وهيأت له على هذه الكرة كل ما تتطلب حياته فخلق صوره وخلق له ما يذين به على عبادته وطاعته فانا احكمه وانا آمره وانا انهاه وانا اصرف حياته فيجب ان يخضع لي لاني خالقه يا ايها الناس اعبدوا ربكم من هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقل نعم اخواني يقول, يقول سبحانه هنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما سوى سويس سوى به نفسه أنا خلقته وخلقته لغاية ليعبدني ومع ذلك أحبته علما أنا أحيط به علما ونعلم ما توسوس به نفسه من داخله لان الله عليم بذات الصدور ذاك الشيء الذي انقدح في النفس ولم يخرج الى اهل الدنيا بعد ما خرج بعد ربنا يعلمه ولا لا ربنا يعلم خطراته ويعلم نياته ويعلم إراضاته ويعلم خلجاته ويعلم أعماله وأحواله وأخواله وحياته كلها فالإنسان مصطوحا من الله يعلم ليش لانه لأنه صانعه وصاحب الصنعة أذر بصنعته ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذن إخواني إننا عراء أمام الله مكشوفون مفضوحون ولو دخلت بيتك وسددت الأبواب ربنا يعادك فالسحي من الله فالسحي من الله كما قلنا إذا كان الله يراك سحي فالسحي من الله كما تسح من عظيم قومك وحد الرجل الحي رجل ذو قدر رجل عالي رجل فاضل أهل هل يا اخي الكريم ترضى ان يراك انت تقترف جريمه وانت تقترب جريمه وانت تعصي وانت تزدي او ظلوط هل ترضى الله يراك ولا لا يراك فينبغي لا ان نستحيي من الله اذا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه خلجات قلبه او كربلون حينما تفكر حينما تعزم ربنا يعلم ما قال يعلم والقلب اين هو العقل حينما يفكر يعلم الله العقل الفلاسفه من قديم الزمان وحديثه عندهم أن العقل في الرأس وصاحب الصنعة يقول العقل في القلب اللي إخلاق العقل يقول أنا أخلق في القلب والفلاسف أعطلنا الفلاسف حينما يتكلمون في الإلهيات أو في الروحيات يجيهون ويضلون ويكتبون فصاحب الصنعة يقول اولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. والقلوب أين هي؟ في الصدور أم في الصدور. لان الله يقول لقلبين مجد ال... لرجل من قلبين في جوفه فالقلب في الجوف والعقل في القلب والقلوب اخواني القلوب ثلاثه قلب مشرق منور سليم وقلب ميز وقلب مريض نسال الله العافيه القلب السليم هو القلب الذي يحب الله ويعظم الله ويعتمد على الله ويركع لله ويسجد لله منذ عرف الله سجد سجده ما يرفع حصيته هذا هو القلب السليم سليم من الشهوه التي تورطه بمخالفة امر او ارتكاب نهر. نهر وسليم من الشبهه التي تكذب خبر الله اذن هذا القلب السليم هو المنجي يوم القيامه وهو الذي طلبه ابراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب المنور القلب المشرق القلب الصافي القلب الصادق القلب الذي اخلص عموديه الله اللهم اجعل قلوبنا هكذا والقلب الثاني القلب الميت وهو قلب الكافر قلب المشرك قلب المنافق قلب ميت لا حرك به ولا قوة لا يسمع ولا يفكر ولا يبصر، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها من هذا؟ هذا ميت القلب الميت هو الذي استعلاه الشيطان وجعله كرسيا له وعرشا له جسم عليه فصار يفرق الاوامر على الجوارح صار الجوارح العين سننظر فيما حرم الله والمذن تصنع ما يصطيط الله والرش سمشي فيما يغضب الله وليتسلطش بما يدمر دين الله نسأل الله العالمين هذا القلب ايش قلب الميز او من كان ميزا فاحناه وجعلنا له نور يمشي ما يانا ميزاً ضاراً كافراً انك لا تسمع الموتى يعني اولئك الذين لا يفكرون في ايات الله ولا يسمعون كلام الله ولا ينظرون في ملكوت الله من هؤلاء هؤلاء الموت ولو انهم احياء يرزقون يمشون ويسرحون ويمرحون يسافرون ويصومون ولكنهم في عداد الموتى لا تصعد اعمالهم الى ملكوت السماوات والارض اليه يصعدوا القلب الطيب. هؤلاء الهاتي شرف أعمال فاسعب. والقلب الثالث القلب المريض. القلب المريض هو قلب المنافق. والعجاز بالله. وقد يمرض قلب الإنسان. وبقدر ما يمرض هذا القلب بقدر ما يرتكب الإنسان بعض الجرائم، هذه الجرائم ليش عن مرض القلب. فالقلب اخواني مثل محرك. اخو المطور. المطور محرك اذا اعتناه صاحبه بالمسح والصقل والرعايه والعنايه اليوم هو مقدم عبا المعلم يعتني به ايش يكون محرك ولا لا هذا هذا الموتور يؤدي المهمه ولا لا يصبح شغال ولا لا طبعا وكذلك واذا أهمل هذا الموتور ايش يصير عطل وطال فكذلك قلب الانسان به يسطل وبه بشي الطور بآيات الله وبشي شفاء بكلام الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قد جاءكم موعدة من ربكم وشفاء ما في الصدور إذا أردت أخي الكريم أن تنقل أو يعني تدخل قلبك إلى المستشفى ليشفى من مرضه وليعالج من علاليه فأدخله كتاب الله اشتغل بكتاب الله ألا بذكر الله تطمئن إيش القلوب ربنا لا تزل قلوبنا بعد ان هديتنا فَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ نعود نَعُوذُ يقول يَقُولُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ونعلم وَنَعْلَمُ مَا به بِنَفْسِهِ الْوَسْوَسَةَ وَالْوَسْوَسَةَ يُؤَاخِذُ الْإِنْسَانَ عَلَيْهَا لا شو الوسواس؟ الوسوسه هو أن يأتيك الشيطان ويجول بفكرك في ذات الله مثلا سبحان الله. او قد يرقي لك شوها في اي من الايات. او في البعث والنشور. او في خبر من خبر كتاب الله وجل وسوسه قد تكون تكذيبا قد تكون كده. هذه الوسوسة حينما تكرهها حينما ترفضها هيك على مسلمات. ولهذا سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الوسوسه يعني قال يقول والله لا إلا ينفجح أشياء نتمنى أن ترزلي على الأرض نفكر فيها قال ذلك صريح الإيمان حين تكره هذا الذي يلقى في قلبك هذاك صريح الإيمان وفي الحديث إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل أو تتكلم هذه حديث النفس هذه الوزوز الشيطاني التي تسه إلى الدين ربنا لا يؤاخذك عليها رفع القلب عنها اذا كان الله يعلم الوسوسه التي لا يؤخذ بها عليها فكيف العزيمه فكيف الاشياء التي يصمم الانسان على عملها يعلمها من باب الله ثم قال سبحانه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الله يطلق على نفسه نحن ونحن كلمه عظمه تدل على العظمة قد يكون مقصود انزة وغيره، وقد يكون مقصود بها العظمة والكبرياء والعظمة لمن ولكن الكبرياء في السماوات والأرض الكبرياء ازاري والعظمة ردائي من نازعني فيهما قصر اللي يتكبر في الأرض ويتجبر ويتعالى عصمه الله واهلك ظهره لان الكبرياء لمن لله اما انت عبد ذليل تعطي الراس وقول سمعنا واطعنا يا رب غفرانك ربنا وإليك الحسين اذن اخواني يقول نحن اقرب اليه الى هذا الانسان من حبل الوريد وحبل الوريد عرقان في العنق يتصلان بالقلب لأن القلب هو ملك الجوارح صدرون من الملك في الجوارح الذي يسخرها ويأمرها ويدفعها هي مأمورة فقط من؟ من ملكها هو القلب هذا القلب اذا صلح. صلحت الجوارح. وإذا فسدت فسد ألا وإن في الجسد مضغع يقول سيدنا رسول الله ألا وإن في الجسد مضغع إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد ألا وهي القلب أن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم لذلك يتبع مع من مع القن وأعمالكم نعم اخواني عرقاني في العنق تتصلاني بالقلب العرقان في اليدين هذا يسموه ايش حبل الوريد عرقاني واللي في اليد اتصلان بالقلب شي يسمى مبعل واللي في الرجلين شي يسمى عرق الناس واللي في الظاهر يسمى الابهر ان مكلة خيبر قطعت ابهري كما يقول سيدنا رسول الله واللي في القلب كنت من هذه القنوات كلها كذب الوثين ولا تقول علينا بعض الاقاويل لا منهم ثم منه باليمين ثم لا قطعنا منه وزين يقول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تلك الرجال التي ازابها ما يكذب علينا ما يقول لما قلنا له وإذا يكذب علينا راح نقطع له العرق يا رب العزة يقول ولو تقول علينا ويكذب علينا عشان نعمل له خلاص لا اله الا الله يقول سبحانه ونحن اقرب اليه من حد الوريد نحن اي الله قريب منا اقرب من هذه العرقات من هذين العرقين اقرب بعلمه بملائكته واش نحن بعيدين على الله قريبين حاضر معنا شهيد علينا وهو على كل شيء شهيد يشاهد كان الله يقول اذا اردنا هذا الانسان اذا اردنا ان نعطيه اذا اردنا ان ناخذ منه اذا اردنا ان نستمع اليه اذا اردنا ان نعلم احواله وحياته اذا اردنا المكر به إذا أردنا إجلاله أردنا نظره أردنا إفقاره أو إغناءه هو قريب منا وليس بعيدا عنا. ما هو بعيد وخصوصا سبحان الله وخصوصا إذ يتلقى المتلقيان إذ يسجلانه هذه الجواسير يسبعنك ويرافقانك في كل حل وترحال <تصفيق> اينما جلست اينما مشيت أين مشيتك اينما أينما اينما اقمت هما معك لا يفارقانك بالتسجيل ترى يسجلان عليك اذا تكلمت حينما تتكلم حينما تسكت حينما تقوم حينما تقعد حينما تطيع او تعصي حينما تصلي او تتصدق او تصوم او تزكي او تحج او تعتمر او او او او او او تلوط او, أو, أو تقامر او ترابي نعجز الجيلان شريط حياته موجود عنده حق كيف يسجلان نحن ما نراه يا إخوان والله يقول وإن عليكم لا حافظين ينسوا كل ما ينسوا وانا ينسوا ثم أبدا ثم كرام ما يزوروا لك بدأ لأنهم عند الله كاتبين يعلمون ما فعل كيف يسجلون التسجيلات الصوتية كنا العشريطة الصوتيه نعرفها ولا لا ونعرف الشريطة السينمائية والأشريطة أيضا التلفزيونية نعلمها لكن الأشريطة الملائكية ما ندريها ولو كان هذا الشعور عندنا ولو كانت هذه العقيدة هي التي تتحكم فينا والله لافلحنا ونجحنا ألا ترى مثلا لو قيل لك يا فلان اثنان واحد عن يمينك والاخر عن يسارك يستمعاني اليك اسمع فقط فقط لا لا تتكلم بشيء يغريك لا ايش تعمل تصدق خلاص خيطه طيب صحيح واذا قامك الناس ومكي يسبحك فيمشي وفيج ويجلس وين قد ايش تعمل تدخل بيتك وتغلق الباب وإذا سدد سفاك واغلق صبابا يكتب عليك شي حاجب؟ ما يكتب عليك فاجب ولكن الملائكة لا ولو سدد سفاك وخطط فكر ماذا تفعل إن شاء الله بعد المغرب اذهب إلى القلايا والتقي بكذا وأمل سليف لفلان وعلانا ولفلان وعلانا وأفعل كذا وهذا في قلبي يسجلاني عليه فلالا والله دخلت بيت خعر بيتك وسدت الباب وفعلت ما تريد الكل مسجل عليك شريط شريط حياتك موجود ووضع الكتاب فطار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لحظة ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلموا سبحانه, سبحانه وكل انسان الزمناه حينما تبعث من قبرك شرد حياتك في عنقه وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا يقال له اقرا كتابك انسى ولو كان اميا ربنا يعلمه القراءه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا حسيبها. حتى اذا انكرت ان تق الله جوارحه يختم على فيك وتكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون حتى فرجك تكلم ويقول لقد قذفت النطفه في, كلا في موضع كذا يوم كذا والارض تشهد يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أحواله والليل والنهار يشهدان، وثم الملائكة وثم الكتاب وثم الكتاب الأول قبل أن يخلق الله السماوات والكتاب الذي كتب حينما نفخ فيه الروح والكتاب هذا الذي كتبه الملائكة عاشر شهود والاخير هو شهادة وكباب الله وكفى الله شهيدا، ما فيه انكار ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوالد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد اللي عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن اليسار يكتب ايش السيئات ما يغفر من قول إلا لديه رقيب ونات كل شيء عزيز حاضر الرقاب والحضور ما هو يقول يقولنا له رقيب واحد يقول له ها عزيز الله كلاهما رقيب عزيز لأن فعيل سقروا في المثنى في المؤنث والمذكر والثانية والجمع السواح إن رحمة الله قريب كذلك هنا راقيبان راقبان عتيدا اي يراقبان الاعمال وهما حاضران ما يغيبان ابدا راقبان عديد ولعبر هنا بالقول فقط ما يلفظ من قول ما قال ما يعمل من ما يعمل من عمل لماذا لان اخطر جارح الإنسان هو اللسان وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم إلا حصائضهم فأخطر الجوارح واللسان أخطر من الأذن من السم وأخطر من البصر وأخطر من اليد وأخطر من الرجل وأخطر حتى من الفرق ليش؟ لأن اللسان يجول في المسموعات والملموسات والمرئيات يجول في الكفريات ويجول في الطاعات واللسان قد يورطك في الكفر بالله عز وجل كلمه كفر والعياذ بالله قد يطيل عليك صيامه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجته كأن يضع طعامه وشرابه إذا كنت سجلس مجلس وتسهرف وطرب بفلان وعلان وتسهتك عرض الناس غير المعرصة الله لا غرض له في صيامك بأي سبب التساء ما يغطل صيامنا بسبب ألف نبينا وقد يغطل عليك حجك فلا رفضاء ولا فسوقا ولا جدال في الحج اللسان هذا يورطك في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والقذف ولذا كان, عم كان رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان يقول يدل لسانه وأكده ويبلوه ويقول هذا الذي أورض من ويقول ابن مسعود ما رايت شيئا أوجب عليه السجن من اللسان لو كان يعرف الإنسان قضية الإنسان يخير هذا الشفاء الزيد على هذا على المجرم هذا الذي وفرطنا التورطات وأورثنا الموارد هذه هذا الذي يهدئنا كل بالله ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي خطاب رسول الله, الله. وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزل بنا أمسك عليك لسانك وليسعك بيته ويمكي عمقه هذا كلام رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أقول كلام لا اله الا الله ولا دعال في هذا القدر كفايه والله يوفقنا جميعا لدينه والله سبحانك اللهم وبحمدك قد شدوا لا اله الا انت سبحك وسبحوا اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واحمد رب العالمين